الرحيم وصلى الله على محمد وآله محمد الطاهرين. تحدث الدساس سرور أن تعلق الخمس اولا تعلق الزكاة بالأموال على أي كيفية تن. ثم تعلق الخمس بالأموال على أي كيفية تن. فذكر بأن تعلق الذكاء بالأموال على نحو الشركتي في الماليات، واما تعلق الصب بالأموال على نحو الشعاع في تصرف الشاع. والفرق بين البابين للفرق في ظواهر الأدلة. كنأتي لأدلة الزكاة مولا قال أدلة الزكاة على طائف الطائفة الأولى ظاهرها الفرد المردد فقوله عليه السلام في كل في السلام والظهر بعض النصوص في باب الزكاة ظاهرها الفرد التي نحو قوله عليه السلام في كل أربعين شاة شاة يعني المرادات من بيت التي تتمكن من المرادات طبعا إذا ندخل في الفلسفة تتمكن من الفرد التي تتمكن من المرادات التي تتمكن من فالتشخص مساؤق بالتعيون متى ما وجد الشيء تعين، انتا ما تدر عنك طبعا ما يوجد شيء مردد استحيل ان يوجد شيء وهو مردد الوجود مساؤق بالتعيون فلا يمكن ان يكون الموجود مردد عبارة الفرد المردد مصطرح محاق في الفلسفة الوجود مساؤق بالتعيون يمكن مقصود بالفرد المرد يعني الكل في المعين يعني في كل أربعين شاتا شاتون يعني أن الواجب عليه أن يدفع شاكا كلية ولكن تطبيق تلك الشات يختص بالأربعين في كل أربعين شاكا هذا ظاهر الكل في المعين بعض النصوص الأخرى ظاهرها الإشاعة كسر المشاع، فقوله عليه السلام فيما سقته السماء العشر فيما سقته يعني عشر ما سقته السماء، وظاهره شنو ؟ ظاهره كسر المشاع ما يسقى سيحا على قولتهم لأنه يسقى بالدلاء. ما يسقى سعيحاً ما تسقيه السماء، فالزكاة عشره. ظهر أنه سموشان. فحين إذن، فإنه يتنازل معه خمس سنوات. أن خمس سنوات إذا. القائفة ثامن من الروايات ما هو صريحاً. فقالني صريح، قالنا ناقظه، طائفة الأولى ظاهرة في الكل في المعين، طائفة الثانية ظاهرة في الكسر المشاع، طائفة الثالثة نص وبص ظاهرة نص في الشرك في الماليا، كقوله عليه السلام في كل خمسين عقل، في كل خمسين من قبل شافه. فهذا يعني بعد ما يحتمل كليا معينا، لأن الشات ليس كليا للإبل، ولا يحتمل كسر المشاع لأن الشات ليست من سن الابل حتى يكون على نحو الكسر المشاع. في كل خمس من الإبل شاتون مع المباينة بين الشات وبين الإبل لا محاولة الشركة في المالية يعني في كل خمس من الإبل يجب أن تدفع مقدار قيمة شات. هذا نص في الشركه الماليه وكذلك قوله في نصاب البقار من أنه في كل ثلاثين تبيعة وفي كل أربعين مسند صحيح تبع بقره والمسنة بقره بس مثلاثين سيفين هي يصير فيه هي يجوز هي ألفين بقرة ما هي هي هي تبيعة لو قال في كل ثلاثين بقره مثل في كل أربعين شاة الشاة استثنى الكل في المعين ان قال في كل ثلاثين تبيعة تبيعة قد توجد قد ما توجد في كل 40 مسنه قد يوجد في أربعين مسنه قد ما يوجد قد ما يوجد في نصاره كله ما يوجد أحد مسن اذا بالنتيجة ظاهر هذا التعبير هو النص هذا التعبير هو شركة في المالية يعني ان ما اُأخذ من كل تأثير مقدار قيمة تبيعة من كل اربعين مقدار قيمة مسنة انقل دفع دخل قوله نعم لو كان المراد لدفع دخل انقل من المحتمل في هذه الموارد تدور نص أولو مثلا في كل خمس من الإبل شاتون من المحتمل أن يثبت في ذمته كلي الشات مو الشات فرق بين أن يثبت في الذمة قيمة الشات بين أن يثبت في الذمة كلي الشات فرق لعل من المحتمل في قوله في كل خمس من الابل شاتون ان الثابت في الذمه كل يشاط طب اذا كان الثابت في الذمه كل يشات قلت لعل المراد مراد الإمام أن الثابت في ذنبك بالنسبة ليه؟ طبعاً لكات الأنعام الثلاثة لكات الأنعام الثلاثة الثابت عليك الشعب كلي الشعب إنما يجوز لك أن تدفع الزكاة من غير العين الذكويات كما قلنا في الخمس شلون الخمس؟ لون الخمس انتزب بالكسر المشاع ومع ذلك يجوز الدفع من غيره إذا, رب إذا ربحت أرضا فللإمام خمسها لكن يجوز له لك دفع الخمس من غير الأرض قلت يجب فيه الزكاة ذلك أن الثابت في الزمه كلي الشات لكن يجوز له دفع هذا الكلي من غير العين الزكوية يدفع من النلئ بالمثلة يدفع ما يساوي من الابل يدفع ما يساوي من البقر لماذا؟ هذا الاحتمال موجوده ومع وجود هذا الاحتمال لا تكون هذه النصوص نصا في الشركة المالية قوله في كل خمس من الابل شات يعني انت عليك كل يشات غاية ما في يجوز لك ان تدفع هذه الكل من غير العين الذكوية يعني تدفع من الابل ما يساوي قيمتين هذا الاحتمال موجود يقول هذا الاحتمال مدفوع خلاف ما تنادي به الأخبار من التعلق بنفس الأحوال يقول بناء على كلامك هذا أنه الصن Zamur متعلق بالآيات سأفعل تتعلق بالذنب بين بناء على هذا الكلام تكون الزكاة دينا من الديون بمجرد ان يبلغ المال النصاب يثبت دين في ذمته وكل الاشياء عرفنا في الامر هذا الكل يقدر يطلع من نفس الشياه يقدر يطلع من من الابل بما يساوي قيمته يقدر يطلع من البقر بما يساوي قيمته غير معناه ان الزكاه لا تتعلق بالأعيان وان الزكاة تتعلق شنو بالذمه دين يثبت في الذمه وهذا خلاف النصوص قطعا فإن النصوص ظاهرة في أن الزكاة تتعلق بالأعيان إنما ما ندري تعلق بالأعيان هل على نحو الكل في المعين هل على نحو الكسر المشاع هل على نحو الشرك في المال هل هي تتعلق بالأعيان انت جاي تأتي بقول جديد أصلا قول رابع في المسألة نحن نقول الزكاة والخمس كلاهما متعلقا بالأعيان إنما كيفية التعلق بالعين على منحانه أل هو على نحو الكلية المعين أل هو على نحو الكسر المشاه أل هو على نحو الشركة المالية أم تقول لا أصلا الخمس والزكاة دين من الديون ما يتعلق بالأعيان يجوز رفعه من الأعيان لا أنه متعلق بالأعيان وإنما هو ثابت في هذا قبل رضع خلاف ما تمسك عليه النصوص ظاهر النصوص التعلق بالأعيان السكية تعلقت بالأعيان مطلب ثاني لكن مختبى كلامك هذا أنه ليس متعلقا بالأعيان وهو خلاف ما فنص عبيل إذن لا محالة يكون قوله في كل خمس من الإبل شاتن نص الشركة المالية ويؤيد ذلك ما ورد في بعض الأخبار من أن الله أشرك الفقراء. طبعا خبر ضعيف السند لذلك تبر مؤيد إن الله أشرك الفقراء في أموال الأغنياء فإنه حيث لا شركة حقيقية يعني أشرك الفقراء في أموال الأغنياء شركة محتملة لمعنى شركة في العين أو شركة في المالية حيث أن الشركة في العين تخالف نص هذه الروايات في كل خمسين من ذئب الشام لما يحتضل الشركة في العين <تصفيق> حيث أن الشركة في العين تنافي قوله في كل خمس من الإبل الشاتر يتعين حمل هذا النص على الشركة في المالية فيكون مؤيد استفادة الشركة في المالية فإذا كانت على إشكال من خارج المطلق ما إلى رب المطلق نعم, نعم ربوط هذا إشكال الله أنه إذا كان ان الله اشرك الفقراء في اموال الاغنياء بحيث ان الفقير شريك مع المالك اما في العين او في الماليه لماذا يعبر عن الذكاء بهن اوساخ شريك بعثه عن اوساخ يعني اوساخ ما في ايدي الناس شريك هل يعبر عن حق الشريك وانه وسخ يعني مثلا أنه انا مشترك مع اخي في بيت بل هذا النص الثاني وسخ ما في يدي. رح بالله. الله فريق لا أقطع. إذا كان الفقير شريكا مع الغني في العين أو في المالية لماذا يعبر عنه بأنه او ساخ ما في يدينا؟ فراجع كتاب الرافض فإن صيده تحت هذا النعل هنا. هو إذن. بعد هذا وصلنا الى انه النصوص على طوائف طائفة ظاهرها الشرك في العين طائفة ظاهرها في المعيان طائفة ظاهرها في الماليه لا يحتمل ان الزكاة في كل صنف على نحو شو الأخضر ظاهر ذي لان على نسق ثبوتها في الغلات الأربع كنحو ثبوتها في الأنعام الثلاثة كنحو ثبوتها في إن الله فرض الزكاة وسنها رسول الله صلى الله عليه والله في تسعة أشهاء فرض الزكاة الله ما قال الزكاة شيء. رسول بحكم الله عليه السلام ما يسمونه من أحنانcito إن الله فرض الزكاة وسنها رسول الله في تسعة أشياء قول إليش يقول إن الله فرض والرسول فو إذا هو يحكم إليه من أوله إن الله فرض الزكاة في السكرة أو لأن الله فرض الزكاة وسنها رسول الله في في تسعه أشياء ظاهرا في أنه هذا من الأحكام في فوضة للرسول صلى الله عليه وآله وأنه بولايته فلأصدر هذا الحوم ومسنها الرسول في جسد الأشياء معناه سنها على نسق واحد لأنه في صنف على نسق وفي صنف آخر على نسق ثاني وهكذا ظاهر السياق أنه الزكاة ثابتة في الأعيام بنحو واحد كما أن قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين العاملين عليها وفي الرقاء وكذا مقتضى السياق أن الثبوت على نحو معين اذا من يدرن التزموا في بعض على نحو اللي في معين في بعض على نحو الشركه الماليه في بعض على نحو الشركه لا لابد من جمع بين الروايات الجامع يقولون في باب التعادل والتراجيح متى ما تعارض الظاهر والاظهار حمل الظاهر على الاظهار ومتى ما تعارض الظاهر مع النص حمل الظاهر على النص بما أن بعض هذه الطرائق نص في الشركه في المالية وبعضها ظاهر في الكل في المعين وبعضها ظاهر في الكسر المشاع يحمل الظاهر على النص فيكون مفتد الجمع بينها هو حملها على الشركة في المالية صار راضح؟ كلام متين هذا ما مضى في باب الشركة وأما في باب القوم يذكر سيدنا قدس الروح بانه نعم في الخمس ايضا نتكلم على انه هل الخمس على نحو الكليف المعين او الخمس على نحو الشركه الماليه او الخمس على نحو الكسر المشاع يقول ظاهر النصوص واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن الله خمسه خمسه قطعة من نات شعر وهكذا قوله في موثقة سماعات ما أفاد الناس من قليل أو كثير ففيه الخمس يعني فيه نفس ما أفاد ما أفاد الناس نفس ما أفاد فيه الخم يعني خمسوا بعض ظاهر النسواق كسر المشاق إن قلت إذا كان كسر المشاق فهو جزء منه مضروف له فرق بين علاقة الظرف والمضروف كعلاقة الماء بالكوز وبين علاقة الجزء والكل كعلاقة مثلا اليد بجسد الانسان هني عبر بإلقاء الظرف والمضروب فيه الخمس. وهذا لا يتناسب مع الكسر المشاكس. مشاكس يعني جزء. هذا قاعد عبر الظرف مضروب. يقول صاد. يقول عديد مشاعر يقول في جسده يده. في في رأسه عينه. في رأسه شعره. أنه هذا جزءه، ويعبّر هذا بعض، نعم، لأن الكل مشتمل على الجزء، فيعبر عن هذا الاشتمال بالظرفية والمظروفية. أسامحه. أيضاً إن قلت هناك بعض النصوص لا يظهر منها، بل بلي؟ بعض منها الكسر نشر. بل قد يظهر منها دين كما إذا قال الخمس على خمسة اشياء أو الخمس من خمسة أشياء اشياء لانه يجب كنوز ونسي ابن أبي عمير الخامس هذه مرة هناك اشياء لانه يجب عن أبي عبد الله عليه السلام الخمس على خمسة أشياء على الكنوز والمعادن إلى آخر الخمسة وعن عمار بن عن أبي عبد الله فيما يخرج من المعادن والبحر والغميمة والحلال المفتد والحرام إذا لم يعرف صاحبه الخمس عبد الرحمن. قلت في أول الكتاب أنه أنا هذا شو اسمه أمير عن غير واحد شوف عن غير واحد ما يذكره. وقولوا فالجماعة سمعت منهم سمعت منهم دولين عن ابن أبي عمير عن غير واحدين عن أبي عبد الله عليه السلام قال فالخمس على خمسة أشياء على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة ونسي ابن أبي عمير هذه الرواية قد يقال بأن ظاهرها أن الخمس إما على نحو الدين دين يفتح الجنة أو أنه على نحو الكلية المعينة عليه الخمس مفضّقه هذه الأشياء الخمسة يقول لا هذه الرواية غاية ما تدود على أن الخمس تابت في هالأمم أما تابت بأي نحو ما تبدو مو في مقام البيان من هذه الجهات. الرواية في مقام بيان أصل ثبوت الخمس. الخمس ثابتة هذه الأشياء. مثابت في أداءين نحوين. بنحو الكسر المشاب بنحو التولي في بنحو الشركة في المالية. الرواية مو في مقام البيان من هذه الجهات. وإذا كانت الرواية في مقام البيان منجد. وشككنا أنها في مقام البيان من جات أخرى لا يوجد أصلا عقلائي يثبت أنها في مقام البيان من جات أخرى مقام بيان الرواية غايته أن في مقام بيان أصل ثبوت الخمسة خمسة عشر هذا الشيء أما أنه على أي نحو ثابت مو في مقام البيان هذا فلا يصح الاستدلال بها على أن الخمس ثابت على نحو الكل في المعين او على نحو الدين مثلا فغايته انها لا تدل على الكسر المشاع لا انها تدل على خلافه انها مو في بقام بير هذه الشئ اذا فلا مانع من الاخذ بما عرف مما كان ظاهرا في خمسة في خمسه لسلامته عن المعارب وبذلك يمتاز المقام عن ما بذكره بذكر فيه معارضات الرواية فإن قلت بأن الخمس كما في النصوص شرع لبني هاشم بدلا عن الزكاة أو عوضا عنه عندما جاء بنو عبد المطلب للرسول صلى الله عليه وآله وقالوا استعملنا على الزكاة غيرنا فليهم عماد يروحوا يجبون الفتوى وليهم نصيب نحن ليش اشتعملنا هذا قال إنها أوساخ ما في أيدي الناس وقد جعل لكم الله الخمس ظاهرها أنه شنون أن الخمس بدل الزكر بالنسبة لبني هاشين فمقتضى عموم البدلية سريان أحكام البدل مبدل للبدال، فكما أن الزكاة ثابتة على نحو الشركة في المالية يكون الخمس ثارتا على نحو الشركة في المالية قلت البدلية في أصل الحق لا في أحكامها يعني هذا بدل عنه في الحق فقط أنه ذولين لهم حق من الزكاة أنتون لهم لكم حق فيها البدلية في أصل الحق لا في كيفية ثبوت الحق هذا الأدل العالي هذه الروايات ليست في مقام بيان كيفية الحق هذه الروايات في مقام بيان أصل ثبوت الحق لأن لكم حقا كما لهم حق لأن البدلية ناظرة إلى نفس الحق إجلالا لهم عن أوساقنا في أيدي الناس كما الناس ولا نظر فيها إلى الأحكام المترتبة عليه وجهين. ثانيا لو سلمنا ان هذا الدليل يدل على ان الخمس مثل الزكاة في الاحكام. لو سلمنا ان هذا الدليل يدل على ان الخمس كالزكاة في الاحكام. هل تزم به? الا ان يدل دليل على خلافه وقد دل دليل على خلافه في المقام حيث أن ظاهر النصوص الخمس أنه ثابت على نحو الاشاعات فنخرج عن هذا الأمر. لو سلمنا البديه فإن نقول نخرج عنها بمقتضى الأدلة القائمة على خلافها وعليه فالقول بأن كيفية التعلق في باب الخمس على سبيل الشرك غير بعيدين من نظر الأحبار. لذلك تعرف يا شيخنا بأن الصياغه المتعارفه في بلادنا في المصالحة على الأخماس غير موافقه لبنى سيدنا قد السرور فإنهم يقولون صالحتك عن حق الإيمان والسلم تعلقت بذنكك مشهدان صالحتك عن حق الإيمان والسلم مشاع في أموالك وأملاك أنه متعلق بذنك خلاف مبنى السيدين السيد الحبيب والسيد مسألة السابع والسبعون إذا حصل الربح في ابتداء السنة أو في أثنائها فلا مانع من التصرف فيه بالاتجار وإن حصل منه ربح لا يكون ما يقابل خمسة رب قدر العالمين يقول خواب لو ربح الإنسان ربحاً ربح خمسمائة إذا ربح خمسمائة خواب انتوا تقولوا بمجرد ظهور الرب ملك السادة والإمام خمسة هذا الرب اتجر به وربح فيه مقتضى الشركة انهم يشتركون اياك في ربح الربح فما يصر لهم بس خمس خمس الربح الاول خمس الربح الثاني هذا مقتضى الشركة العالمية اذا كان مال مشترك بيني وبين اخي وهذا البستار او هذا البستان هذا البستان اثمر او الثمرة فهذا عبد نصف كما أن أصل الناء أنما أتابع بالآص كما أن الآص المشترك النماء أيضا مشترك وقد يقول قائل في المقام كما أن الربح الأول مشترك إليهم خمس مائة أرباح إليهم يعني شنو إليهم مئة خمس بعدين تاجر هذا الخمس مائة حصل شنو حصل ثاني. خمسمائة ثانية. الخمس مائة الثانية هذه إلهم خمسها لأنها رابح، وأُلهم خمسها ثانية لأنها نماء للربح الأول. صاحب الجوهر رحمه الله ما له هذا الرأي كما ذكر سيدنا خديسر في المقام. ما تلبها لو ربح إنسان ست مائة اوه وكانت مؤونته إلى نهائة الثمائة يدري أنه ما رأيك يصل بكر منها المؤونة ستت مائة شنو المائة طلعها بقت من ست مائة خمسمائة خمسمائة فيها خمس السادة والإمام شريقون معه في الخمس أوه. هذه الخمسماء اتجر بها ما اتجر بمال خاص به وإنما اتجر بمال مشترك بينه وبين السادة والإمامة ربح خمسماء أخرى إذا ربح خمسماء أخرى هذه الخمسماء الثانية هذه الخمسماء الثانية ربح موزع بينهما لأن النماء تابع للآصل وإنت اتجرت بمال المشترك ولما اتجرت مال المشترك أرباح هذا المال المشترك أيضا توزع على نحو الشركات بحيث كان كل جزء من الربح الثاني ربحا لما يعادله من الربح الأول فإنت بالنتيجة ولك من الربح الثاني كم؟ 400 لأنه الربح الثاني يوزع على الشركاء انت شريك بأربعة أخماص ولك شريكك بالخمس. انت اليك من الربح الثاني شنو 400 اليهم 100 صارت لان لهم كم 200 خمس الربح الأول وخمس الربح الثاني مو لأنه خمس لأنه نماء لملكه. صار صارت لان شنو 100 زبرت عندك 400 400 زائدة على ما نفي سنتين ففيها الخمس طلع منها ثمانين صار لهم مئه فاذا كانوا شريكين معك في الربح الاول فربح الربح مماء لهم فيجب دفعه اليهم بعد دفع الربح خمس الربح اليهم ها ايضا يجب عليك الخمس انه ربحا زائد على في سنتين لكن في مقابل هذا القول أن أرباح الإنسان تعده ربحان واحد أن أرباح الإنسان تعده ربحان واحد كل يوم ضد يوم ما ربح في هذه السنة زائد على مؤونة المؤسس العرف هكذا يفهم العرف يفهم من أنه موضوع الخمس الربح الزائد على المؤونه يعني جميع ما ربحه في هذه السنة زائدا على مؤونته مو انه كله ربحين ربحين العرف يفهم المجموع مجموع الاربعة هنا اذا ربح اول شي خمسمائة فعليا ربح خمسمائة خمسمائة مع خمسمائة الف خمس الالب كم؟ مئتين مئتين بهم مو مئتين كانوا خمس مجموع الاربعة سيد قدس سرور يقول ما ذكره أصحاب القول الأول خلاف السيرة العقلية فإن السيرة قائمه على كبار الأرباح بحكمة لا لأن لكل ذلك حكمان هذا أولا وخلاف ظواهر النصوص فإن ظاهر النصوص الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله في صحيحة جميلة جميلة أو قوله في صحيحه في الأخرى إذا أمكنهم بعد مأونتهم ظاهر هذين النصين أنه تجمع الأرباع كلها في طرف والماونه في طرف ما زاد على المؤنة فيه الخمس ظاهر هذه النصوص أن ما زاد على المؤنة فيه الخمس ما زاد على مؤونة سنة طبعا ما زاد على مؤونة في السنة فيه الخمس لا لأن لكل ربح حكما ولو لم يزد عن مغونة السنين طوابر وبالجملة فلا ينبغي التأمل يقول في أن الأرباح المتتالية خلال السنة تلاحظ بأجمعها ربحا واحدا ولا وجه لملاحظة كل ربح في انفراده هذا ليس فرعا أهم يتجه ذلك في الاتجاه بالرد بعد انتهاء صح بعد ما مرت سنة على الرد بعدين اتجه وربح من حن يربح أنا لهم ما فيهم أما قبل مرور السنة فلا